في الأرض مرتين ولتان علوان كبراء فإذا جاء وعد أولهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا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 فإذا جاء وعد الآخرة ليس وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جحنا لمن الكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما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 ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسك ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح؟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 إِنَّمَا يَبَنِغُ النَّعِيمُ عِندَ كِبَرِ أَحَدِهِمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَكُن لَّجُومًا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَّبُّكُم أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ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 إِنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِنَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَكُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَارَكُمْ أَوَّلَ مرة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 فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِينٌ تُمْ أَيْنَ يَخْصِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِينٌ أن يعيدكم في جتارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرق بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني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 ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا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 قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُولِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُنُوكِ الشَّمْسِ إِلَى وَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْنِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَاءً يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَكُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدِقٍ وَأَخْرِجْنِي مُقْرَجَ صِدِقٍ وَجَعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ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 ثرة الناس إلا كفورا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض يمبوعة أو تكون لك جنة من خيل وعنب، فتفجروا الأنهار خلال تفجيرا.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 قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا علي من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المهتدأ ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دوني ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكموا وصما ما موئهم جنن نم كلما خفت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بان لَجُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتٍ أَإِنَّ لَمَبْعُوثٌ خَلْقًا جَدِيدًا أَوَلَمْ يَرَوْا أن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 فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبلي إذا يكذا عليهم يخرنون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وحد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تبعوا فله الأسماء الحسنى